قطر عمينا وسهينا وصابرينا قهوة كازابلانكا ومصر شريكة القادرة قطر مالية السنو حمد وشهر الزيت ومنسوش بنحيا ولمنور لا مجيب تهلا تهلا اخويا مجيب Kidash mrentki van jran wana half ma nbghi hatta bntumran widan half kidash mrentki فيك خلاني نبغيك سهران مجانين عايف ونسول في وريني شنو لي فيك خلاني نبغيك سهران مجانين عايف ونسول في وانا حلف ما نبغيه حتى بنت مروض ولا هضرة Ba shbeghit kibash shra wana half ma nbghi hatta bntomran mit narom kibash mghit kibash shra Se va I've been to my life نيمبغيك صراني مجان عس نسول في عوريني شنو اللي فيك <تصفيق> خلاني نبغيك صراني مجان عس ونسول في نسالك طوال نسالك طوال نسالك طوال واللي تجي تزيدي خطر واللي خطر ولازم تشويه غادي نقول دي خطر دي خطر واذا زدت شويه لنتين مقطع هي اللي دويتين هالشتا شرقطا لنت مقطع لنت مقطع يا ولد الناس لا عندك والو, مات سوى والو عندك مليون صوا مليون الناس عندك والو ما فسو والو بلبل لا تزيد في الهضره واللي دي خطر شبحتي queda se qadar subhati qadar wli lazm shwaya ghadi